وها هنا تم الفاصيح وكامل والحمد لله على نيل الآمل نظمه مالكون الفقير لعفو من لأمره يصير فجاء في أرجزات خفيفة لمن يريد حفظها ضريفة هذاب فيها قوله ووطأه من أجل ذا لقابها الموطأة فاسمح له ودعوا له بالرحمة يا ناظرا فيها رزقت النعمة وصلي يا ربي مع السلامي على النبي صفوات الآنام ثم على الصحابه الأخياري ما داما ذكر ربنا الغفاري تم والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات تم التسجيل والمكساج باستوديو المعالي للإنتاج الفني الهندسة الصوتية أبو بكر السيد الخبر جوال رقم 050 686 صفر ثمانية واحد واحد مع تحيات مؤسسة سماء الإعلام للإنتاج الفني بالرياض هاتف صفر واحد أربعة سبعة أربعة صفر صفر, صفر اثنان اثنان فاكس صفر واحد أربعة سبعة ثمانية أربعة ثمانية خمسة سبعة صندوق بريد ستة ثمانية ثلاثة ثمانية الرمز البريدي واحد واحد جوال 0556686066 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته